وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغْنِكَ حَفَّ إِنَّ أَنَاسٍ مِنْهُمْ رُشَدٌ فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوا هَا إِصْرَافَهُمْ وَبِدَارٌ أَيْ يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْفُو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 فإن كان لكم ولد فلهم الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين وان كان رجل ورث كلاله او امراه ولو اخ او اخت فلكل واحد فلكل واحد منهما السدس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 يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فألذائك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما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 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترفوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا, إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف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 وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وأمهات نسائكم, وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من التي في حجوركم من نسائكم الذين دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلاه إن أبناكما من أصلابكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما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 فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَدُوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيْضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا حَكِيمًا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 للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وَاسْأَلُوا الله من فضله إِنَّ الله كان بكل شيء عَلِيمًا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 فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا إن الله كان عليًا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها من يريد صلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم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 والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان لو قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذره، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدوه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك, وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يَوْمَئِذِنْ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأرض وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارًا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٌ ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل وان كنتم مرضاء على ستر اوجع احد منكم من الغائط او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء أو لامستوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ الله كان عفوا غفورا أَلَمْ تر إِلَى الذين أُوتُوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة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 ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن, ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 ولو انهم يظلموا انت سمجا انك فاستغفر الله فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم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 وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَاآكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّنَ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَاآكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ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 والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه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 قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا ندرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وَإِنَّ تُصِبَهُمْ سِيَأَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّمٍ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُولَاءَ غَائِلِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثَ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سِيَأَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفرا ويقولون طاعه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 مَن يَشْفَع شَفَاعَةً حَسَنَةَ يَكُلَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَع شَفَاعَةً سَيَأَتِي يَكُلَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُيُّ بِتَحِيَّةٍ فَحِيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا ان الله كان على كل شيء حسيبا الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا غيب فيه ومن اصدق من الله حديثا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 ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنون قومهم كلما ردوا الى الفتنه ارقصوا فيها فان لم يعتزلوكم وينقوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم فخذوهم وقتلوهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم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 تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرا كذلك كنتم قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيما.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 تُواجهُ فيها فؤلائك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكْ وَلْيَأْخُنُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَوَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى وَلَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُوا مَعَكْ وَلْيَأْخُنُوا حِذْرَهُمْ وَ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم فيميلون عليكم ميلت واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أدم من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا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 يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَأَ أنْتُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ القيامة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 ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتاناً واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمطرائفه منهم ان يض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 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما, ما تولى ونصله جهنم وساءت نصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء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 وما يعدهم الشيطان الا غرورا اولئك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات, سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا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 ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو انثى وهو مؤمن فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع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 وَإِنِ امْرَأَةٌ خافت مِنْ بعدها نُفُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عليهما أَن يصلحا بَيْنَهُمَا فَلَا جُنَاحَ خير إِن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الله كان بما وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفوا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض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 وسوف نؤت الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عديما لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما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 وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وكفرهم بايات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم, وقولهم قلوبنا غلف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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا لَا يملِكُونَ بِهِ مِنۡ عِلۡمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الله وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيۡهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤۡمِنَنَّ بِٱلنَّبِيِّ قَبۡلَ مَوۡتِهِ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 واخذهم الربا وقدموا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما لكن يغوصون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أول ذائك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده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 رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما انزل اليك انزلا بعلمه